شبكة مزامير آل داود تقدم سمع الله لمن حميده اللهم إياك عبد. ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك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 هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا واجعلنا من أقرب الأبناء لهما اللهم اكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا زوجة ولا ولد اللهم برهم في حياتهم وبعد مماتهم اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر اللهم وفقنا وزوجاتنا وأبنائنا لبر والدينا وارزق والدينا حب زوجاتنا وأبنائنا إنا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا أو يرفع عليهم صوتا اللهم ردنا الى والدينا ردا جميلا ردا وأعدنا إليهم عودا حميدا اللهم يا حي يا قيوم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مغموما فكشف غمه ومن كان منهم ديونا فاقض دينه ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرضه اللهم عز شفاءه إلهنا إلهنا إلهنا لا تجمع لهم بين على الدنيا وشقاء الآخرة إلهنا تحنا على والدينا إلهنا إلهنا أكرم والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله وأحسن عمله وارزقنا وإياه حسن الخاتمة ومن كان منهم تحت أطباق السرى أما أو آباء اللهم اجعل قبره روله من رياض الجنة اللهم مد له في قبره مد بصره وافتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم اللهم املأ قبره رضا ورضوانا وسرورا وسلوانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من كان من والدينا فيها بالساعه عذبا في قبره وعذبا في قبره فنسالك يا الله يا الله يا الله اللهم بدل عذابه نعيمنا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 اللهم زده الى بره برا اللهم احسن اليه كما احسن اليهما اللهم اصلح له ذريته وارزقه بر ابنائه وبناته واملع يده وقلبه غنى ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه عاقا لوالديه منشغلا عن والديه فخيلا على والديه اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم عجل توبته اللهم عجل توبته اللهم عجل توبته وإيقظه من غفلته واجعله بهما بارا الرحيم قريبا إلهنا ومولانا نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين وَنَسْأَلُكَ يَا اللهم حلم قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم اجابة الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وابنائنا واخواننا واخواتنا واهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك ألا يتخلف منا أحد في يا رحمن الراحمين اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم يا الله. اللهم يا الله نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد من قريب أو بعيد من قريب أو بعيد, بعيد اللهم أحل عليه رضوانك أحل عليه رضوانك فلا تسخط عليه أبدا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا حاكما ومحكومين أميرا ومأمورين إماما ومعمومين داعيا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبين صل على حبيبنا محمد ما تعاقد الليل والنهار ما غردت الأطيام